خذني لتربتي سيدي حتى إذا بتروا يدي خذني لتربتي سيدي حتى إذا بتروا يدي ما أشبه الماضي بهذا الآتي لن يق روح الحسين بذاتي خذني لتروي تربه عبراتي <تصفيق> يا ابو أحرار قصدت عن شك الزوار تستلهم إباقو ما تهزها خطأ. مدافع تلعب وينام على لحن الرصاص مدفع الإرهاب نواسيك بجرح دامي ودموع سجّاب كل طلقة سغم المجروح يا مذروح لمثلث هتك صدرك يا بعد روح وميزة بالدماء خلى القلوب جروح قلب ذاب وكسرتي عزوم النوى. عالترابي وذوبت قلب المصاير قلب ذابي وكسرت عزوم النوايب عالترابي وذوبت قلب المصاير والكسر عزمه تقلم وعين دار عالم جدت وردك في فمي ونحت ذكرك في دمي جدت وردك في فمي ونحت ذكرك في دمي أنا لهم أن يحبسوا أنفاسي حب الحسين ثوابت ورواب حتى إذا قطعت أمي تراسي يا حام الجار وصلت طفك الثوار تلوذ بكعمتك شيعة على الكرار للمخي مرجع بها الزمان ردمها وكتب يا سيدي أنصار ورجعت كربل الماضي وجرح وار وزوارك طريحه من الفجر زلزال حريم روعايم أطفال في على النيران شبت والحرم فرات من الصوان وشافت رؤوس تسهيب سمل أجي على الغبرة صريعة والرماح تعلين روس القطيع والجراح تسيل على الغبرة صريعة والرماح تعلين روس القطيع. Naibat the